في البداية كانت مع الشيطان الأصغر اللي هو إبليس ونختم سهرتنا مع الشيطان الأكبر اللي هي أمريكا القصيدة نظمت تبان الحرب حرب الثلاثة والثلاثين يوما وقرأتها في الكويت أثناء الحرب طبعا وبعد الحرب قرأتها في لندن وفي كندا وهذه المرة الرابعة بطلب من الأخوة وأقول وين القوة الصهيونيه والجيش المغرور المارد يسموه الجيش الاسطوره الجيش اللي لا يقهر والبائد كل ترسانتهم والقوه عجزت عن حزب الله الصامد مارون الراس تخبرنا وبنت جبال عليهم شاهد اندحرت صهيون على الجبهه اعتمدت عالطيران الفاسد ظل يقصف اطفاله نسوه ويتصيد بالماء الراكد وهاي فلول الجيش المحتل امسا تخوف وذلة كابد وهاي فلول الجيش المحتل امسا تخوف وذلة كابد وانت القاعد وانت بزودك يحلالك من تصبح قاعد جدك حادر فاتح خبر وانت بهمة جدك وافد تسلم يا سيد نصر الله بوعدك وفايا من تواعد تسلم يا سيد نصر الله بوعدك وفايا من تسلم ذيك العيد السمر والله يسلم ذاك الساعد الصواريخك ذلت كل غاصب ومحتل وصهيوني وحاقد صاروا جرذان بكل ملجأ ما بين الهارب والشارد صاره وجردان بكل ملجأ ما بين الهالك والشارد وخيبر واحد خيبر واحد صاره خلعز زارع خوف بقلب الجاحد خيبر واحد خيبر واحد حير كل كاتب كل ناقد وسلاح الامة العربية مكدس لا نافع لا فائد جيش استعراضات محشد مجند المن والمن حاشد هال مليارات يصرفوها لما يتقدم ويجاهد؟ جيش استعراضات محشد مجند المن او إلمن حاشد هال مليارات يصرفوها لما يتقدم ويجاهد؟ شي فيد الجيش بلا صوله او شي فيد اسلاح بلا ساعد كل اسلاح الوطن العربي فد ويروح الخيبر واحد كل اسلاح الوطن العربي فد ويروح الخيبر واحد تسلم تسلم يا سيد نصر الله بوعدك وفائي من التواعد. تسلم ذيك العيد السمر والله ويسلم ذاك الساعد الصواريخك ذلت كل غاصم ومحتل وصهيوني وحاقد صاروا جرذان بكل ملجأ ما بين الهالك والشارد وخيبر واحد صاروا خلعز زارع خوف بقلب الجاحد خيبر واحد خيبر واحد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 بدال الواحد اطلق مية اطلق ما تحوي الترسانة خيبر واحد خلي لعلع وخل نارة تلوح بسمانة بدال الواحد اطلق مية اطلق ما تحوي الترسانة اقسم سيدنا واحلف لك حلفة من يحفظ ايمانه لو شعب الصهيون تحرقه بكل رجاله أو كل نسوانه ما يعادل دم طفلا ضربت ودمها يسيل ببلدة قانة لو شعب الصهيوني تحرقه بكل رجاله أو كل نسوانه ما يعادل دم طفلا ضربت أو دمها يسيل ببلدة قانة شفت الطيار اللي يقصف بكل أحقاد يصب نيرانة لا يرحم طفلة ولا مرضع ولا يرحم عاجز بمشانة اليوم نحاسب جيش المحتل باشر تتحاسب أعوانه تسلم نصر الله ولا تهتم يرعاك الباري بإحسانه خيبر واحد خليل أعلعه خل ناره تلوح باسمانه بدال الواحد أطلق مية أطلق ما تحوي الترسانه أقسم سيدنا وأحلف لك حلفت من يحفظ إيمانه لو شعب الصهيون تحرقه بكل رجاله أو كل نسوانه ما يعادل دم طفلا ضربت ودمها يسيل ببلدة قانا عاشت قانا الأرض الحرة أو تسلم يا حزب الله الصامد عاشت قانا الأرض الحرة أو تسلم يا لبنان الصامد أو يا سيد نصر الله ذليت الصهيون المارد أو خيبر واحد يا منارك من حرقة عرش الحكم الفاسد كل سلاح الوطن العربي أو كل ذاك الصادر والوارد لا بل كل سلاح العالم فدوا يروح الخيبر واحد فدوا يروح الخيبر واحد عاعد من الأول عاعد عاعد لا من الأول ما يصير عاشت قانا الأرض الحرة